بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم من شركاء رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم